رجون لِكَحَنْ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَيْ ضَعْنَ سِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَدِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَيِّ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ لَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباء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 يُكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ